Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. La aqosm bi yom al-kiyamet, ولا أقسم بالنفس اللوامة. Ayıpsıb insan, najma egamahu bala.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 إنسان يوم إذنين المفتر كلا لا وزر إلى ربك يوم إذن المستقر ينبأ الإنسان يوم إذن بما قدم وأخر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 ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا بلغت التراقي وقيل مرق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطئ اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن طفه من منيي انتم ناثم ما كان على فَخَلَقَ فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى